لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي ب ل ه ي م رب ل ل ع ل د آ م ن و ا ج ن ن وبني أن نعبد ب ي ا ل أ ص ن ا م رب إنهن أ ض ل ل ك ث ي ر ا م ي ه موسوعه النابلسي للعلوم ر ب ن ا ل ا س ل ا ل م ح ر م ربنا ل ي ي ق م انك الصلاة فاجعل أفئدة من, الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى عنه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 موسوعه النابلسي ولوالدي ا ا للعلوم الاسلاميه م ل ظ ل م و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 فيقول الذين ظلموا ربنا أ خ ر ن ا إلى أجل قريب فيقول الى ذ ي ن ربنا أخرنا ظلموا ل إ أ ج ل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أ و ل م تكونوا اقسمتم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 لله ا ل و ا ح د ا ل ق ه النابلسي ر وترى ا م م ج ر ي يومئذ مقرنين في ل أ ص ف ل قطران و ت ش و و ج م ا ل ن ا ر ل ي ي ج ز ا ل ل ه كل نفس م و س ر ي ع الحساب ه ذ النابلسي ب ا غ ل ل س ن ا ل ي ع ل م و أ ن م ا هو إ ل ه و ا ح د و ل ي ا م ي ه ا ل ن ل ب ا ل